واحد ونفصل بعضها على بعض في الأخل إن في ذلك لآيات لا لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أذا كنا ترابا أين لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار لهم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد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 ين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصط كفه إلى المال إلا كباصط كفه إلى المال وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد ما في السماوات والأرض وعو مكره وظلالهم بالغدوب والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل لا فاتخذتم من دونه أوليها ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ظرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلون الله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار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 كذلك يظرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض كذلك يظرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وآمَفَقوا مما رزقناهم سرَّه وعلانية سرَّه وعلانيتهم ويذْرَأُونَ بالحسانة السيئة أولئك لهم عقاب الدار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 يَقْدِنُ وَفَرِحُوا بِحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا حَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَاؤُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُظْلِمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي من مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ القلوب الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا الصالحات الصَّالِحَاتِ ثَوَابُهُمْ موسیقی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 فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة يشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك منه